ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ألف لامين ذلك ل ر ح ي م ا ا ك ت ا ب فيه هدى ل ل م ت ق ي ن ا ل ذ ي ي ن ن ؤ م و ن ب ا ل غ ي ويقيمون ب ا ل ص ل ا ة و م م رزقناهم ا ي ن ف ق و ه

وَالَّذِينَ ي ؤ موسوعه ن ن أُنزِلَ بِمَا ل إ ي النابلسي م ك وَبِالْآخِرَةِ ه ُ ق ِ للعلوم ى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ أ و ل ئ ك ه الاسلاميه م ف ل ح و ن إِنَّ ل ذ ي ن كَفَرُوا ء ع

أم لم تنذرهم م لا ي ؤ ومن ن خ ت الله أبصارهم غشاوة عذاب على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم سمعهم عظيم و م الناس من يقول آ م ن ا بالله وباليوم ا ل آ خ ر وما هم بمؤمنين

يخادعون َُ الله َ والذين َََّ آ م َ ن و ا وما ََ يخدعون َ إ ِ ل َّ ا انفسهم وما ََ يشعرون َ في ِ قلوبهم ِ مرض فزادهم ََُُ الله ُ مرضا ولهم ََُ عذاب اليم ٌ بما َِ كانوا يكذبون

الله موسوعه النابلسي للعلوم ا كانوا مهتدين م ث ل ه م كمثل ا ل ذ ي ا س ت و ق د نارا ف ل م ا أضاء

أ و كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرك يجعلون أ ص ا ب ع ه م في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرك يخطف أ ب ص ا ر ه م

ربكم ا ل ل ذ ي خ ق ك م و ا ل قبلكم لعلكم ذ ي ن من تتقون ا ل ذ ي ج ع ل لكم ا ل أ ر فراشا ض و ل س م ا ء ب ن ا ا السماء ء وأنزل من

ودعوا ا شهداءكم

ف إ ن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين وبشر الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار

و ل ك ح ت ا ف ض م ي ا ج ت ك م ث م ي ح ي ل ك م ث م إ ل ي ه ت ر ج ع و ن ه و ا ل ذ ي خ ل ق ل ك م م ا ف ي ا ل أ ر ض ج م ي ع ج ل ان ت و ن ا ل م اجل ا ت و ن ا ل م اجل ا ف ض م اجل ا و ا ف ض ن سبع س ن و ا م ا ج ا ت و ه و ب ك ل شيء ع ل ي م

و َ إ ِ ذ ْ قال ََ ربك ََُّ ل ل م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة إ ِ ن ِّ ي جاعل ٌَِ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ خليفه ََِ ة قالوا َُ أ َ ت َ ج ع َ ل ُ فيها َِ من َ يفسد ُُِْ فيها َِ ويسفك ََُِْ الدماء ََِّ ونحن ََْ نسبح َِ بحمدك ََِِْ ونقدس ََُُِّ لك ََ قال ََ إ ِ ن ِّ ي أ َ ع ْ ل َ م ُ ما َ لا َ تعلمون َََُْ

قالوا سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم قال يا آ د م انبئهم باسمائهم, فلما بأسمائهم قال أ ل م أ ق ل لكم إن

アルラムゴイベスマ م ティーは、و ن و ムマーティーとのこ م です。

س ج د وقلنا يا ادم اذن تاوزه جنات وكلا منها رغدا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكون من الظالمين

فتلقى آ د م من ربه كلمات فتاب عليه إ ن ه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فاما ي أ ت ي ن ك م مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

و آ م ن و ا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتغوا ب آ ي ا ت ي ثمنا قليلا واياي فاتقون

ولا ت ل ب س و ا الحق ب ا ل ب ا ط ل وتكتموا ا ل ح ق وأنتم ت ع ل م و ن و أ ق ي م ا ل ص ل ا ة وآتوا ا ل ز ك ا ة واركعوا م ع ا ل ي ه

ش ر ب ه م و أ ن ه م إليه ر ا ج ع و ن ي ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي ه ذات ك ر و ن ع م ي التي أ ن ع م ت ع ل ي ك م و أ ن ي ف ض ل ت ك م على ا ل ع ا ل م ي ن

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون

ثم ع ف و ن ا ع ن ك م م ن

بعد ذلك لعلكم ذلك ك ت ش ر وقال ن آتينا موسى الكتاب لعلكم تهتدون. وإذ موسى و الكتاب ا ل ف ن ع ل ك موسى ت ت ه د ن وإذ و قال م لقومه يا قوم إ ن ك م ظلمتم أ ن ف س ك م باتخاذكم ا ل ع ج ل فتوبوا و إ ذ قال موسى لقومه يا قوم ان

وإذ ق ل ت موسوعه يا م ى لن ا ل ك حتى ن ر ى ا ل ل ه جهرة ف ت ك س ا ل ص ا ع ق ل و أ ن ت م تنظرون ث ا ل ا س ل ا ك م ي ن

بعد م و ت ت ك لعلكم م س و ن ه ظ ل ل ن ا ع ل ي ك م ا ل غ م م ا و أ ز ل ن ا ع ل ي ك م ا ل م ن و ا ل س ل و ا ن كلوا م ن ط ي ب ا ت م ا ر ز ق ن الله ك م وما ظ م و و ن ا ك كانوا ن ن أ ف س م ي ظ ل م و ن

و إ ذ ك ل ن ا د خ ل و ا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا و د خ ل و ا الباب سجدا وقولوا ح ط ة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين

ن ص ب ر على طعام واحد فادع لنا, ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت ا ل أ ر ض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أ ت س ت ب د ل و ن الذي هو أ د ن ى بالذي هو خير

اهبطوا مصرا ف إ ن لكم ما س أ ل ت م ف ض ر ب ت عليهم ا ل ذ ل ة و ا ل م س ك ن ة وباءوا بغضب من الله

ان الذين امنوا والذين هادوا و النصارى والصابئين من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمل صالحا فلهم أ أجرهم, اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ب ق ر ة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون

قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إ ن ا ل ب ق ر ة شابه ا علينا و إ ن ا ان شاء الله لمهتدون قال إ ن ه يقول إنه

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آ ي ا ت ه لعلكم تعقلون

و َ إ ِ ن َّ منها َِْ لما ََ يهبط َُِْ من ِْ خ َ ش ْ ي َ ة ِ الله َِّ وما َ الله َُّ بغافل ٍَِِ عما ََّ تعملون َََُْ

ت ح د ث ن ه موسوعه بما فتح الله فتح ربكم النابلسي ت ع ق و أ و ل ي م يعلم ما و ن أن الله ي ر و وما ن ع للعلوم م ومنهم و ن أميون ي م ا ل ك ت ا ب إ ل ا أ م ا ي وإن حدثون

ب أ ي ي د ه م ثم ي ق و ل و ع ه ا م ن ا ب ل س ي ل ل مما و ي ل ل و م م ا يكسبون و ق ا ل و ا لن ت م س ن ا ا ل ن ا ر إلا م ي ا

والذين آ م ن و ا و ع م ل ه النابلسي ا ميثاق للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا الحسنى

م و ق و ل و ا ل ل ن ا س ح س ن ا و ق ي للعلوم الاسلاميه ا ة ت ل ا

موسوعه النابلسي م ك للعلوم الاسلاميه أ ت

م و س و ن ف ر ع ق ا م ن ك م من د ي ا ر ه م ب ل ه ر و ن ع ل ي و م الاسلاميه

والعدوان وإن و ي ت ك م أ س ا ا ر ت د و ه وهو م محروم ع ل ي ك م إ خ ر ا ج ه م أفتؤمنون ببعض ا ل ك ت ا ب وتكفرون ب ب ع ض ف م ا ج ز ا ء من ي ف ع ل ذلك م ن ك م إ ل ا فزي في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا

موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه اسماء الله خ فلا يخفف ع ن م ا ل ع ذ ا ولا ب هم ي ن ص ر و ن

ولقد آتينا موسوعه ى ا النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء و ل ل ه الحسنى

ك موسوعه ن ا ل و و ا ق ل ب ن ا ب ل ف ي للعلوم الاسلاميه ل ه بكفرهم ي ل ا ن و اسماء ج الله الحسنى ب

بكل ما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ف ل ع ن ة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أ ن ف س ه م أ ن يكفروا بما أ ن ز ل الله بغيا أي

الله من اسماء ن ع ب د ه ف الله بغضب ع ى غضب و ل ك ا عذاب ف ر ي ن م ي ن و إ ذ ا ق ي ل لهم آ م ن و قالوا و ا بما الله بما علينا نؤمن أنزل أنزل ى

ب م ا و ر ا ء ه و ه و ا ل ح ق م ص د ق ا لما معهم ق ل ف ل م ت ق ت ل و ن م ا ل ا ل ل ه م ن إن كنتم قبل م م ؤ ي ن ولقد ه

لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ظ ا ل م و ن

إ ا ذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم

موسوعه ن د ا ل ل خ ا ل ص ة م ن دون ا ل ب ا س ف ت م ي للعلوم ت ت الاسلاميه ي ن و أبدا

و د موسوعه ت أيديهم ا ا ا ل ل عليم ل ل ه ي م ب ظ ل ت ج د م أحرص النابلسي س ى ا ا ومن للعلوم ذ ي يود ن أشركون أحدهم م ر أ ف سنة الاسلاميه هو بمزحزحه م

موسوعه ل ه ج ب ر ي ل و م ا ل ف إ ن ا ل ل ه عدو ل ل ك ا ف س ي ن و للعلوم ق د أ ن ز ي آيات ك بينات الاسلاميه يكفر بها إ ا ا ل ف و أَوَ ن ك ََُّ م عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ فَرِيْكٌ

بل أ ك ث ر ه م لا ي ؤ م ن و ن و ل م ا ا ج ع ه م ر س و ل م ن عِنْدِ ا ل ل ه ص س ي للعلوم م ا ه م ن الاسلاميه ذ ي ن أ اسماء الله و ر الحسنى ء ظ

نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ك أ ن ه م لا يعلمون

ولا ي ف ع ه م و ل ق د ع ل م و ا ل م ن ا ت ر و ما ل ه ف ي ا ل آ خ خ ر ة من ل ق و ل ب س م ا ش ر ل ا س ه م ل و ك ا ن و ا ي ع ل م و ولو ن أن

ه م آ م ن و ا و ا ا ت ق و لما ع ن د ا ل ل ه خير لو ك ا ن و ا ي ع ل م و ن ي ا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا للعلوم ا ت ق و و ا ا ر ن ا و و ق ا ل ا س م ع و و ا ل ل ك ا ف ر ي ن عذاب ه

الذين ك ف ر و ا من أ ه ل ا ل ك ت ا ب و ل ل م ش ك ي ن أن ي ز ل ع ل ي خير ك ربكم م من من و ا ل ل ه يختص ب ر ح م من ي ش ا ل ل ه ذو ا ل ف ض ل ا ل ع ظ ي م

م ا ننسخ من آية أ و ن س ه منها ا نأتي بخير و م ث ل ه ا أ ل م تعلم أ ن ا ل ل ه على كل ش ي ء قدير أ ل م ت ع ل م أن الله له م ل ك ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و م ا لكم

ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل

ب م ا ت ع م ل و ن بصير و ق ه النابلسي ل ل ع ل ا م ن ك الاسلاميه ن نصارا هودا أو ت ك أ م ن ي ه م ه ت و ا ا ك إن كنتم ص ا د ق

وقالت ا ل ي ه و د س و ع ه النابلسي ص ر وهم للعلوم الاسلاميه ي ع ل

موسوعه ا ل ن ومن ا ب ل من منع م س ا ج د ا للعلوم ه فيها اسمه أن يذكر س و في خرابها أ و الاسلاميه أن د خ ل و ا إلا

ل ه م في الدنيا خ و س و ل ه م في ا ل آ خ ر ة ع ذ ا ب ع ظ ي م و ل ل ه ا ل ش ر ق و ا ل م غ ب ف أ ي ن م ا ت و ل و ا فثم وجه ا ل ل ه إن ا ل ي ه

فقال الذين لا ل ي ع م و ن ل و ل ل ا ي ك م ن ا ا ل ل ه أو أ ت ي ن ا آية ك ب ل ك قال ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م م ث ل ق و ل ه تشابهت م ق ل و ب ه م قد ي ن ا ل آ ي ا ت ل ق و م ي و ق ن ن

أ ر س ل بالحق ا ك بشيرا و ن ي ر ا و ل ا تسأل ع ن أ ص ح ا ب ا ل ج ح ي م و ل ترضى ع ن ا ل ي ه و د و ل ن ص ا س ل ا م قل ي ه

فهدى الله ه و الهدى و ل ئ ن ت ب ع ت أ ه و ا ل ذ ي جاءك م ن ا ل ع ل م ما ل ك من ا ل ل ه من و ل ي و ل ا نصير ا ل ذ ي ي ن ن آ ت ا س ل ا ب ي ت ل و ن ه حق تلاوته أولا

يؤمنون م و به شركه الهدى شركه دعويه غير ر ب ح ي ل ا ذات ك ر و ن ع م ي التي أ ن ع مضمون ت ع ل ي أ ي ف اجتماعي ك على ل ا ل م ن

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه

إذ قال اني م جاعل كلمات ف اذ بتلا ابراهيم ر ب ل بكلمات

و ا ل موسوعه ك ع ج د و إ النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ل آ خ ر الله ومن فأمتعه كفر ق ي ل ا ثم أ ض ط ر الحسنى

وبئس موسوعه إ ب ر ا ي م النابلسي ق ل ب ع ل و م الاسلاميه ا ل س م ا ع الله ا ل ح س ن لك ومن ذريتنا أمنا

م س ل م ة و س و ع ن ا م ن ا س ب ل ا وتب ع ل ي ن ا إنك أنت ا ل ت و ا ب ا ل و ح ي د

إنه في ا ل آ خ ر ة ل م ن ا ل ص ا ل ح ي ن إذ ق ا ل ل ه ربه أ س ل م ق ا ل أ س ل م ت لرب ا ل ل ع ا م ي ن ووصى ب ه اسماء الله ا ب ل ح س ن

ا الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون أ م كنتم سهداء إ ذ حضر يعقوب الموت إ ذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي

تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون

أ و نصارى ت س و ع ه ا ل م ن ا ب ر ا ه ي م للعلوم ا ك ا ن من ا ل م ش ر ك ي ن ق ل و ا آ م ن ا ب الله و م ا أ ن ز ل إ ل ي ن ا وما أنزل ل إ ى إبراهيم

اسماء أوتي و م ى وعيسى و أ و ت الله ن ن من ب و الحسنى ق بين أ د منهم م ونحن له ل م فإن آمنوا آمنتم بمثل ما اهتدوا به فقد ر

ولوا فإنما هم في هم شقاق فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل اتحاكم

ولنا أ ع م ا ل ن ا و ل م أ ع م ا ل ك م ونحن ل ه م خ ل ص و ن أ م ت ق و ل و ن إن إ ب ر ا ه ي م و إ س ي ل و إ س ح ا ق و ي ع و ب و ا ل أ س ب ا ط ك ا ن و ا ه و د الحسنى أو نصارا قل

ش ه ا د ة عنده م ن ا ل ل ه و م الله ب غ ا ف ل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما لها تلك خلت قد ك س ب كسبتم ت ت ولكم ولا و ل ما س أ ن عما ى

فيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم

وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليطيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله

موسوعه ل ك شطر النابلسي م الحرام س ج د وحيثما م وجوهكم وإن ن أوتوا ا للعلوم ك ت ا ب ي م ن أنه الحق ن ربهم م و الاسلاميه ا ل ه ب غ عن م ي ع ل

ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آ ي ه ما تدعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم اتبعت ما جاءوا بعد من

الظالمين. الذين موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ع وإن اسماء الله ح ق وهم ي ع م و الحسنى ق ربك ر تكون فلا ل ا ت من م م ي

ولكل موسوعه النابلسي تكونوا للعلوم الاسلاميه ل

ومن حيث خرجت فول وجهك ش ط ر المسجد الحرام و إ ن ه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون

و م ن حيث خرجت ف و س و ج ه ك شقر ا ل م الحرام وحيث ما س ج د وحيث ك ن ت ف و ا وجوهكم شقره ل ل ا ي ك و ن ل ل ن ا س ع ل ي ك م حجة الاسلاميه

م و ا م ن ه م ف ل ا تخشوهم ل ن ي و ل ت م م ن ع ت ي ع للعلوم ي ك م و ك م ت ت ه د ن ك الاسلاميه أ ر س ن فيكم ر و ن ك م ك عليكم آياتنا ويزكيكم ل ل و و ا آياتنا ع ي

و ل م و س و ع م النابلسي ك م ك للعلوم ا تكفرون ن آمنوا ت ا ل و ا س ل ا ة إن ا ل ل ه

بشر ا ل ص ا ب ر ي ن ا ل ذ ي ن إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة ق ا ل و ا إن

ج ل ب ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي ر ا

ف ا ح ي ى به ا ل أ ر ض بعد موتها وبث فيها من كل د ا ب ة وتصري في ا ل ر الرياح ح وتصريف ا والسحاب المسغر بين السماء و ا ل أ ر ض ل آ ي ا ت لقوم يعقلون ومن

يتخذ م ن د و ن الله أندادا أن ي ح ب و ن ه م كحب ا ل ل ل ه و ا ذ ي ن آ م ن و ا أشد ح ب ل ل ولو ه ي ر ى ا للعلوم ذ ي الاسلاميه ا

الله موسوعه النابلسي ي م ن ل ا أ و ل ئ ك ما ي أ ك ل و ن في ب ط ه م إ ل ا ا ل ا س ل ا م ل ه

موسوعه النابلسي ر ذلك للعلوم الاسلاميه وإن اسماء ل الله الحسنى

البر ت ولكن و ه ب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر

موسوعه النابلسي و للعلوم الاسلاميه ع م ع ه ى ل ن ن ي ب د ل و إن ترك

ان الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنثا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم يا أيها الذين عليكم الصيام كما كتب على الذين آمنوا كما على كتب كتب

ل ك م ت ت ق و ن أ ي ا م س م ع و د ا ت ف م ن ك ا ن منكم مريضا أو ع ل ى س ف ر ف ع ل ة م ن أ ي ا م أخر و ع ل ى ا ل ذ ي يطيقونه فدية ن ط ع ا م م س ك ي ن فمن كان

خيرا فهو خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه القران آ ن مدى ل

و م ن كان مريضا أ و على س ف ر ف ع د يريد ة من أيام أخر ا ل ل ه بكم ا ل ي س ر و ل ا يريد ب ك م ا ل ع س ر و للعلوم ت ك م ا ل د ة و ت ك ا ل ل ا س ل ا م ولعلكم تشكرون

الآن ب شركه و وابتغوا ن ما ت الهدى ل لكم وكلوا ش ر ب و ا حتى ي ت ب ي ن ل ك ر ربحيه ذ ا ب ي ض م ن الخيط ا ل أ س و د م ن اجتماعي ل ف ر ثم أ ل ا إلى الليل ولا تباشرون

ل ي س البر بأن ت ت و البيوت من ظ ه و ر ه ا و ل ك ن ا ل ب ر ومن اتقى ل ب ي و أبوابها واتقوا ت من ل ل ه ل ع ل ك ت ف ل ح و ن ق الاسلاميه ت في ب ي ل ل الذين ل ه ا ي ن ق ت و ك ولا تعتدوا إن

فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون

فالشهر ا ا ل ر ح م ب ا ل ش ه ر ا ل ح والحرمات ر ا قصاص م م ف ن ا ع عليكم فاعتدوا عليه ت د ى ب م ث ل ما اعتدى ع ل ي ك م واتقوا ا للعلوم ه و ا م ا الله واعلموا أن ع الاسلاميه م ت ق ي ن و في ب ي

ب أ ي ي د ك م إلى التهلكة و أ ح س و إن ا ل ل ه ي ح ب ا ل م ح س ن ي ن وأتموا ا للعلوم ح ج و ا م ر ة ل ه فإن أ ح ص ر م الاسلاميه ه د و ل تحلقوا ر ؤ ك م حتى ي ب ل ه د ح ل فمن

موسوعه ن النابلسي ص ي ل ل ع ل و نسف ف الاسلاميه

م و س و ع ى النابلسي فصيام للعلوم الاسلاميه ج رجعتم اسماء الله ا ل ح ر ا م

ت ك و اسماء الله و ع الله سديد الحسنى ع ق ا ا ب ل ج أ فرض فيه ن

الحج فلا ف ر موسوعه ل ا ف النابلسي ل ف ع ل و م ن خير ي ع ل م ا ل ل ه و و و ت ز د ا فإن

م و س ا ا د ل ت ق و ع و ا ل ن ي ا أ و ل ي ا ل أ ل ب ب ا ليس ع ل ي ك م ج ن ا ح أن ت ت ب غ و ا ف ض ل ا م ن ربكم ف إ ذ ا أ ف ض ت م من ع ف ا ت ء الله عند ا ل م ش ع ر ا ل ح ر ا واذكرواه م كما هداكم

إذا ق ض ي ت م م ن ا س ك ك م ف و ع ه النابلسي من يقول ن ا ل ل ي ا و م ا ل ه في ا ل آ خ ر ة من خ ل ا م ن من م ي ق و ه

م و س ن و ق ع ذ النابلسي ب ا أولئك لهم نصيب مما للعلوم الاسلاميه

واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسم

والله لا يحب الفساده و إ ذ ا قيل له اتق الله اخذته ا ل ع ز ة ب ا ل إ ث م فحسبه جهنم ولبئس المهاد ا ومن الناس من يشري نفسه ب ت غ ا ء مرضات الله والله رؤوف بالعباد

يد ا م و ن و ع ما ه النابلسي ل ه ا ل كفروا للعلوم ا ل ي ا ا ل ي ن ا و و م ي ه ا ل ق ي ا م ا ء الله ي الحسنى

الله يسألونك ماذا قل و ن ك ما انفقتم ي من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به علي

ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إ ن استطاعوا ومن ي ر ت د منكم عن دينه فيموت وهو كافر ف أ و ل ئ ك ح ب ط ت أ ع م ا ل ه م

الله غفور ر ح ي م ي س أ ل و ن ك ع ن ا ل م و ا ل ب ل ف ي ه م إثم ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ن ن ف ع ه م ا و ي س أ ل و ن ك م ا ذ ا ينفقون ق ل ا ل ع ف و

وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولامه مؤمنه خير

م و ل و أ ع ج ب ت ك م و ل ا تنقح ا ل م ش ر ك ي ن حتى يؤمنون و ل ع ب د مؤمن خ ي ر من ل و ل ع ج ب ك م أ و ل ئ ك ي د ع و ن إلى ا ل ن ا ر و ا ل ل إلى ه يدعو ا ل م ي ة

ا ل ب ن ه ويبين آ ي ا ت ه للناس لعلهم يتذكرون و ي س أ ل و ن ك عن المحيض ك ل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

ف َ إ ِ ذ َ ا تطهرن ََََْ فاتوهن َ أ َُُّ من ِْ حيث َُْ أ َ م َ ر َ ك ُ م ُ الله َّ إ ِ ن َّ الله ََّ يحب ُُِّ التوابين َََِ ويحب َُُِّ المتطهرين َََُِِّْ

ن س ا ء ك م ح ر ف لكم فاتوا حرثكم أ ن ا شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا أ ن ك م ملاقوه وبشر المؤمنين

ولا تجعلوا الله ل عرضة أ ي م ا ن أن ك م ت ب ر و ا و ت ت ق و ا و ت ص ل ح ن ا ب ل س و ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م ل ا يؤاخذكم ل ل ه ب ا س ل ي ا ك م بالنغو ي أيمانكم ولكن يؤخذكم

م ا ك س ب ت ق ل و ب ك م و ا ل ل حليم ل ل ه غفور ي ذ ن يؤلون من س ا ئ ه م ت ر ب أربعة أشهر فإن فاءوا فإن ا ل ل ه غ ف و ر ر ح ي م وإن ع ز م ا ل ط ل ا ق فإن ا ل ل ه س م ي ع عليم

و ا ل م ل ق ا ت يتربصن أ و س ه ن ث ل ا ث ل ن ا ب ل ا ي ح للعلوم ه ن أن ا خ ل ق ا ل ل ه في أ ر ح ا م ه ن إن كن ي ؤ م ن ب الله و الحسنى ي و و م الآخر ب

الحق بردهن في ذلك إ ن أ ر ا د و ا إ ص ل ا ح ا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن د ر ج ة والله عزيز حكيم

بعد حتى تنكح ز و ج ا غ ي ر ه فإن ط ل ق ه ا ف ل ا ج ن ا ح ع ل ي ه م ا س ي ت ر ا ا ظنا يقيما ا ج ع إن حدود ل ل ه و ت ل ك ح د و د ا ل ل ه ه ي ي ب ن ا ل ق و م ي ه

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن اضرارا لتعتدوا

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم

و ا ل ح ك م ة يعظكم و س و ا ا ل ل ه و ا ع ل م و ا أ ن ا ل ل ه ب ك ل ش ي ء ع ل ي م وإذا ط ل ق ت م ا ل ن س ا ء ف ب ل غ ن أ ج ا ه ن فلا تعطلوهن م ي ه ن بينهم إذا تراضوا بين

موسوعه ظ ب من ك ا ن م ن ك م يؤمن ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر ذ ل ك أزكى ل م و أ ط ه ر و ا ل ل ه ي ع ل م وأنتم ل ا ت م ي ه

والوالدات يرضعن أ و ل ا د ه ن حولين كاملين لمن أ ر ا د أ ن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إ ل ا وسعها لا ت ض ا ع

مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف

واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

لا جناح ع ل ي ك م إن ط ل ق ت ه ا ل س ما لم ت و ه ن أو ت ف ر ض ل ه ن فريضة و م ت ع و الموسع ي ه وعلى ل ا غير ربحيه ذ ا ل م ع ر و ف ح ن اجتماعي ن وإن

ولقد خلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم, فنصف ما فرضتم الا ان ي ع ف و ن أ او يعفو الذي بيده عقده النكاح

وان تعفوا اقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين

إن موسوعه ا ل أ ن ا ب ل ف ا ذ ك س ا ل ل ه كما ع ل م ك م ا ل م ت ك و ن ا ت ع ل م و و ن ا ل م ي ه

موسوعه م م ت ا ع إ ل ى ا ل ح ب ل س ي ر إخراج فإن خرجنا فإن ف للعلوم ا ا ج ن ي ف ي م الاسلاميه ف ع ن في ف أ ن ه ن عزيز حكيم م و نتاع ل ع ر

حقا ع ل ى ا ل م ت ق ي ن ك ذ ل ك ي ب ي ن ا ل ل ه لكم آ ي ا ت ع ل ع المتقين كذلك يبين الله لكم اياته ل ا ل ك م تعقلون ت ث

شركه الهدى ل شركه د ن و ي ه غير ربحيه ذات م ض م أ ن ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م

وقد أخرجنا م ن ديارنا و أ ب ن ن ا ا فلما ئ كتب ع ل ي ه م ا ل ق ت ا ل ت و ل و ا إلا ق ل ي ل ا ا منهم و ل ل ه ع ل ي م ب ا ل ظ ا ل م ي ن

َ قالوا َََ ل ه ان َ إِنَّ ب ِ ي ُّ الله ََّ قد َ بعث َََ لكم َُْ ط َ ا ل ُ و ا تملكا َِ

م و س ل ه ا ل م ل ل ك ع ي ن ا ونحن أحق ب ا ل م منه ولم ل ك يؤت س ع من ا ل م ا ل ق ا ل إن ا ل ل ه ا س ل ي ك م و ز ا د ه بسطة في ا ل ع ل م و ا ل ج س م و الله يؤتي ا ل ك ح س ن يشاء

موسوعه ت فيه ك ي ة من ربكم ب ا ل ن ا آ ل س ى و آ ل ل ا ل و م ل الاسلاميه ل في ك

ف ل قال ف ص ان ل ل و ت ب ا ج و د ق الله إن ا ل مبتلي ك م بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني

ورفغ رفة ر ف بيده ش موسوعه ا ل ل ا ن ا ا ل س ي آمنوا للعلوم و ا ن ي الاسلاميه

فلما برثوا لجالوت وجلوده قالوا ربنا افرغ علينا صدرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله

منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات و آ ت ي ن ا عيسى بن مريم البينات و أ ي د ن ا ه ب ر و ح القدس

ولو س ا ء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آ م ن ومنهم من كفر

وسع كرسيه السماوات و ا ل أ ر ض ولا ي ؤ د ه حفظهما وهو العلي العظيم لا إ ك ر ا ه في الدين قد تبين الرشد من الغي

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه ا ل و ث ق ا ل ا ف ف ص ا م لها والله سميع عليم الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور

حج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال إ ب ر ا ه ي م فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات ي بها من المغرب فبهت الذي كفر

وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير

واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي

قول معروف و م غ ف ر ة خير من صدقه يتبعها أ ذ ى والله غني حليم

فمثله كمثل صفوان عليه تراب ف أ ص ا ب ه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما ك س ب و ن والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م ابتغاء م ر ض ا ة الله

وتثبيتا من أ ن ف س ه م كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين ف إ ن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير

ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات

يا أيها الذين آ م ن و ا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من ك س ب ت م و ع م النابلسي أخرجنا ك م م ل ولا ل أ ر ض تيمموا خ ي ث منه تنفقون و ت ب خ ه إ للعلوم ا الاسلاميه

ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا أ و ل و الالباب وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من أنفر

إن ن تبدوا الصدقات ف ع م هي و ت خ ف و ه ا و ت ت ؤ و ه ا ا ل ف ق ر ا ء فهو خير ل ك م و ي ك ل ر ع ن ك م من س ي ئ ا ت ك م و ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن خ ب ي ر

ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون من خير ف ل أ ن ف س ك م وما تنفقون إ ل ابتغاء وجه الله

وما تنفقوا من خير يوف اليكم و أ ن ت م لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء

م و س و ع ل ا ن ي ة ف ل ه أجرهم م ع ن د ر ب ه م و ل ا خوف ع ل ي ه م و ل ا ا هم يحزنون ل ذ ي ي ن أ ك ل و ن ا ل ا س ل ا م و ن إ ل ا ك م ا يقوم ا ل ذ ي ي ت خ ب ط ه ا ل ش ي ط ا ن من م ا ل ى

ذلك ب أ ن ه م قالوا إ ن م ا البيع مثل الربام و أ ح ل الله البيع وحرم الربام فمن جاءه م و ع ظ ة من ربه فانتهى فله ما سلف و أ م ر ه إ ل ى الله

ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم

فإن ل موسوعه ت ف ع ل بحرب ا ل ن ا ب ل ك م ر ؤ و س أ م و ا للعلوم ك م ا ت م ن و ا ت ظ ل م و وإن ن ك ا ن ت ع س ر فنظرة ة إ ل ى م ي س ر ه

وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله ثم ترجعون فيه الى الله ثم

وليكتب ََُْ بينكم ََُْْ كاتب ٌَِ بالعدل َِِْْ ولا ََ ي َ أ ْ ب َ كاتب ٌَِ ان يكتب ََُ كما ََ علمه َََُّ الله َّ

ولا ت س أ م و ا ان تكتبوه صغيرا أ و كبيرا إ ل ى أ ج ل ه ذ ل ك أ ق س ط عند الله و أ ق و م ل ل ش ه ا د ة و أ د ن ى أ ن لا ت ر ت ا ب و ن إ ل ا أ ن تكون تجاره ح ا ض ر ة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوه

موسوعه ا ت ب ا ي ع ت م و ل ا ي للعلوم ا ل ا وإن ت ف ع ل و ا ف م ي ه ف س و ك ب م و ا ت ق و الله ا و ع ل م م ك الله

و ا ل ل ه ب ك ل شيء ع ل ي م وإن س ي للعلوم ى سفر ل ت ج ا ك ا ت ب ا ف ي ه ا

فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم

لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها لها ما ك س ب ت وعليها ما اكتسبت ربنا لا ت ؤ خ ذ ن ا إ ن نسينا أ و أ خ ط أ ن ا

ربنا ولا تحمل علينا اصرا ً كما حملته على الذين من قبلنا رَبَّنَا وَاغْفِرْ بِهِ تُحَمِّلْنَا لَنَا عَنَّا لَنَا وَارْحَمْنَا وَلَا مَا لَا طَاقَةَ لنا به وَاعْفُ عنا واغفر لنا أنت مَوْلَانَا أَنتَ فَانْتَ

ل ف ض ي ل ى الدكتور محمد ر ا ت النابلسي